مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أشفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إنهم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 قُل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا 124. للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض مبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهبا فضوا إليها متركوك قائما قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَّازِقِينَ